حسب جلالية الأكتاري والسيف المعتاري في الصلاة على المعتاري لقتل الآري مولانا خالد مجتدي المعطائي قد صلى من سره الباري اسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا للإيمان والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الفضل والإحسان المنزلي عليه في محكم الكتاب تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين عليه صلوا عليه وسلموا تسليما Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin bi'adid-i ilmin Allahümme salli ala Muhammedin nurin mübid Allahümme salli Muhammedin makhifal melawan ve ta'aqbal asran ve karral jaleedan ve فبلغ روحه إلى رواح أهل بيته إن التعية والسلام. سمع الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا يهل الذين من فلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. أضرب إنك أجبت علينا على نملك إلا بك فهب لنا ما يرضيك عنا. إن عجزنا من حيث حاطة أقولنا وغاية أفهامنا ومن تهى إرادتنا وسوابقه همامنا أن نصلي عليه من حيثه وكيف نقدر على ذلك فقد جعلت كلامك خلوقه وأسمائك مظهره ومن شاء مخلوقاتك منه وأنت ملجأه وكل نحو ومهداك اعلى في صلبك هو وذو سلطه اصن الله عليه نعيف تعلقات قدرتك بمصنوعاتك وتحققت اسماءك العظيمه بارادتك بقول لبي من هبت ذات المعلومات والي جعلت وبه قمت على المخلوقات فهو منك وخازن علمك حال دبارك عمرك معدن سرك مظهر عزك نقطة دائرة ملكك ومحيطه ومركبه فبسيطه صلاة تسع بهذا ندائي وتغطيني بها في مرضاتك الضائي وتبلغني بها في داري ندايا وتستجيب بها دعائي القوات يا الله وتستجيب, دعائي يا, الله. وتستجيب دعائي يا الله يا رحمان يا رحيم يا ملك يا من نُسبت إليه لعظمة الأبدية والأميمية السرمدية قدست أسماؤك وتنزهت عن مشابهة أمثال يا الله بك تهسن ve bi'addike ve rasulike seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme iste carutu, iste carutu, salli ve sellim ve bârek alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âl-i seyyidina Muhammedin kemâ ve sellemte ve dârek alâ ve fil الله صلى الله وسلم وبارك السلام على سيدنا محمد الذي هو إنسان الكل بحضرة واحدانيتك وجمع الجمع جمع في بديع حكمتك وعرش استوائي واحدانيتك من حيث إحادة خزينة ألوهيتك ولمغروض رحمانيتك الذي ترتفيه بقلم فردانيتك وبدار صمدانية كتاب شيرا لقوم مؤمنين ونال سناك إذا رحمة للعالمين صلاة تدخل من الله ما يا قدوس يا قدوس يا قدوس يا سلام يا مأمون يا مهيمن جنة عيدت للمتقين وأغثي يا ليت مثليين بحق عبدك أبين ابن كعب من أخناس سلمي رضي الله عنه فبفضل الله وصل وسلم ذلك على سيدنا محمد الذي هو صاحب البرهان والسبب في وجود كل إنسان كاف الكرام الكفاية هاء الألوهية والرعاية وَيَاهُ الْيَقَظَةِ وَالْهِدَايَةِ حَيِّمُ الْعِزْمَةِ وَالْعِنَايَةِ فَصَادُ الصَّرَاطِ من شُؤُرِهِ صراط الله من في السماوات وما في العرض ألا إلى الله تصير الأمم صلاةً في اللهم يا عزيز يا جبار يا متكتر يا خالف بها علي علي السفر الجميلة وأتبسل إليك بعبك الأرقم بني أبي الأرقم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد بن زيد أنس بن معاظ أنس بن ثابت أغفبني خون يا سيبني أوس يا سيبني كيري رضي الله عنهم وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أظهرت به معالم الإرفان وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي شيد أركان الشريعة للعالمين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أوضح أفعال الطريقة السائرين صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي سينا مقاصير القلوب صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي أظهر أسرار الغيوم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي هو باب كل طالب ودليل كل محجوب فصلي وسلم اللهم عليه صلاة تبئني علي بها يا بارئ يا بارئ يا بارئ يا مصير يا غفار سورة أمانك سورة أمانك وسورة عز عظمتك بحق أعبك البر بن المعمودي المجير بن أبي مجير بحاف بن أسيسي بني عمري ومشير بني برغي أشير من سعد إلى لبن رباح رضي الله عنهم وبفضل الله صل وبارك على سيدنا محمد الذي أشراقت على عينك له من أبارك القدسية وأفضلت على روحه من أسرارك الأعليية بدداً قربه إلى حربتك الثانية وأملته قرب الأسنى فدنا فدنا, فدنا فكان قاب قبسين وعدنا صلاة تفتح الله بها أقفال قلبي بمفاتيع كله وتضهر بها سرائرنا من شاهدته أقربه وعدني بها يا قهار يا قهار يا قهار يا وهاب يا رزاق وحسبي بحق عبد جاسم تميم ابن معاذ تميم مبلى بني غديمي اسلم تميم مولا خراش دارش رضي الله عنهم وبفضل الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نورك الازنا مظهر السر الصفات والاسماء من, من فاز بالقرب الان ما في حضرة المسمى كان عين مظاهرها المجودية من حيث إحاطة علمك وعين أسرارها المجودية من حيث إحاطة كرامك وعين اختراعاتها الكونية من حيث إحاطة قدرتك وعين نشأتها الإحسانية من حيث إحاطة رحمتك صلاة تكفيني اللهم بها يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا, يا عليم يا قامض يسميك وآياتك وكلماتك شر الشيطان والسلطان بحق عبدك ثابت ابني أرقما ثابت ابني ثعلبة ثابت ابني خالد ثابت ابني عمر ثابت ابني هزار ثعلبة ابني غنمت تقيف بني عمر رضي الله عنهم فبفضل لهم صل وسلم وبارك على الأب الأول ومن عليه المعول تعسوب الأرواح مفتاح الفتاح إداية الإداية نهاية النهاية السر المكنون الجامع للأسرار والنور المصون الحامع بفيض الأنوار أكمل ظاهر في باطني تجميل المظاهر غي في المداري القائم القديم القائم على قدم العبودية انا الليل وطرق النهاري الذي أنزلت عليه في محكم الذكري التنزيه والتفكير ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فتنها عذاباً لأر صلاةً تنجي اللهم بها يا باسد يا باسد يا باسد يا خاف يا رافع من عبادك الظالمين والباغين والمعتدين بحق عبدك جابر بن عبد الله عمر جابر بن عتيك جبار بن سخر جبير بن إياس رضي الله عنهم وبفضل اللهم صل على قضة النور ورضة الحضور أصل الوصول فوصل الوصول كنبوع الحقائق ومجمع الدقائق يبيد الفجار وقاضي الكفار صلاة متبالية التكرار ما تعاقب الليل والنهار تبلئني بها المناجح والأوتار أكفني بيا الله يا معيز يا معيز يا معبد يا مذل يا سميع خديعة مكر الأعداء والفجار آل الحطمة الإصرار يحق لك الحارث بن ينس الحارث بن أوس بن رافع الحارث بن أوس بن معاض الحارث بن حاطب الحارث بن مزمل خزرجي الحارث ابن حرمه الابسي الحارث ابن ابي حرمه الحارث بن ارفجت الحارث ابن الصمت الحارث ابن قيس الابسي الحارث ابن قيس الخزرجي الحارث ابن نعمان حارثة ابن سراقة حارثة ابن النعمان حاطب ابن يديب التعته حاطب ابن عمرو والحبابي، والحبابي بن المنذر، حبيب بن الأسود، حرامي بن الحانة، حريفي بن زيد، حسين بن الحارث، همزة ترمي عاطف المطالب رضي الله عنه الأجمعين. وبفضل الله والمسلم مسلم وبارك على سيدنا محمد الذي هو من بعه في ومنبع جمع الرحموت واصدة عقد الناسوت ورابضة كنه الجبروت سر سر السر والأسرار والنور الذي فتقت نوره كل الأنوار صلاة تذيقني اللهم بها يا بصير يا بصير يا بصير يا حكم يا عدل لذة صافي شربة من حظه الممروذ يحقق بك خارجة ابن زيد خالد ابن البكيد خالد ابن قيس خباب ابن الأرات خباب مولا عطبة حبيب ابن أساف خراش ابن قطادة أي خراش ابن الصمت خريمة ابن فاتك خلات ابن رافع خلاد بن سمير خلاد بن عمري خلاد بن قيس خليفة بن عدي كنيس بن قرافة قليل بن قيس خواس بن جبير خول بن أبي خول رضي الله عن مجمعي وبفضل الله صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي توجته عزه وبقارا وأنظرت على قلبه من سحائب رحمتك فيضا مدرارا وبطعت عنه أثقالا وأوزارا وخصصته بالشفاعة الأضمام في يوم ترى الناس سكارا وما هم سكارا صلاةً تحفظني اللهم بها الأعداء والظلمة والحجسات يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا خبير يا حزين بحق عبدك تكوان ابن عبد قيس بالشمالين ابن عبد جمر رضي الله عنه فبفضل الله صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي هو إنسان عين الأزل وحبيب من لم يزل الرسول المعظم والنبي المكرم إمام الأنبياء والمرسلين والداعي إلى توحيد رب العالمين طبيب الأرواح ومنيل الأفراح خير من بعث بالرشادي وأفضل من تشفع في الخلق يوم التنادي صلاة تكون حرفا من الطرد والإبعاد والبغي والفساد وآمني بها يا عظيم, يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا غفور يا شكور من السوء والغطب بحق عبدك راشد بن المعلى رافع بن المعلى رافع بن الحارثة رافع ابني هنجتة رافع ابن مالك رافع ابني يزيد ربيع ابن رافع ربيع ابن ياس ربيع ابني أكثم رحلة ابني ثعلبة رفاعة ابني الحارف رفاعة ابني رافع رفاعة ابني عمر رفاعة ابني عبد المنبر رضي الله عنه. وبفضل الله مما صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي هو بطل جلالته وشمس النور برسلته ورسالة الهادي من الطلانتي والمنقذ من الجهلة الذي كان قلبه بمولاه ملئه ولسانه وفصل الخطاب نبيهن. المنزل عليه في القرآن العظيم حكما وتنبيها يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آدم موسى فبر آه الله قال وكان عند الله وجيها صلاة تكتوني اللهم بها يا كبير يا كبير يا كبير, يا كبير يا حفيظ يا عطم يا معزم لتاج المهابة والكرامة لحق عبك الزبير بن العوام زيادة ابن السكني زياد بن عمر زياد بن نبيل زيد بن أسلم زيد بن حارفة زيد بن الخطاب زيد بن المزين زيد بن بديعة زيد بن المعلى رضي الله عنهم فبفضل الله أم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي هو نور الهدى والقدرة لمن اقتدى القائم بالحدود والوافي بالأهود والمشمر والساعد الجد في بذل المجهود نطاعة العيد الأعبد النبي القريش إلى المكي المدني الذي بلغ رسالتك ونصحاني عبادك وتلاء آياتك وانفدع حكمك وأمر بطاعتك ونهى عن صلاة تخلع اللهم يا مقيج يا مقيج يا مقي يا, يا حسيب يا جليل بها علي خلع وتكفيني بها جميع البلوى يا عبد يا ابن عمير سالم مولى ابي ذيفت السائب بن عثمان بن مقرون صبرت ابني فاتكين صراقتك يا امرئ صراقتك ذبي كعب سعد بن ابي وقاص سعد بن خولة سعد بن خيثمة سعد سعد ابن زيد المهاجري سعد ابن النضر ربيعي سعد ابن سعيد سعد ابن سعد سعيد ابن سهل سعد ابن عبادة سعد ابن عبيد سعد ابن عثمان سعد المعاذ سعد ابن معاذ سعد الموله حاطب سفيان ابن نسر سلمت أبني أسلم سلمت أبني ثابت سلمت أبني سلامته سليم ابن قايس سليم ابن حارث سليم ابن عمرو وسليم ابن ابن سعد سناان ابن صفيه ابن أبي سناان سهل ابن عنيف سهل ابن سهل ابن رافع سهل ابن عتيك سهل ابن قيس سهيل ابن راهب سهيل ابن رافع سبار ابن رزيم سبار ابن غير سبار ابن غزية سبيط ابن عرملة رضي الله عنهم بفضل الله مصلي وسلم وبارك على رسولك الكريم وصراتك المستقيم الذي أتى سبع من المثانى والقرآن العظيم صاحب الدين القوي ودليل الخلق لنا جنات النعيم سيدنا وسيد كل من لك عليه سيادة سيدنا محمد بدر بدري الأزهر صلى الله عليه وسلم الذي أنزلت عليه في مكة من ذكر إن فتحنا لك فتحاً مبيناً يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر صلاةً تفرج اللهم يا كريم, يا كريم يا كريم يا كريم يا رقيب يا مجيب بها كروبي وتستر بها عيوبي وتزرف بها قربي فتنوّر بها قلبي لحقّي عبدك شعاء بن وهب شريك بن أنس شماس بن عثمان رضي الله عنهم وفي فضل الله صلى وسلم مبارك على سيدنا محمد النبي الكريم الرؤوس الرحيم الصفوح الحكيم صاحب الفيض العميم الذي هديت به أسراط المستقيم وأنزلت عليه في محكم كلامك القديم وإنك على خلق عظيم صلاة تظهر اللهم يا واسع يا واسع يا واسع يا عكيم يا ودود بها علي آثار أسرار المعبة في حق ابن صديح لم العاص صنواني بني وهن صفي بني سواد بني صفي بني سواد شحيب بني سناال رضي الله عنهم وبفضل الله مصلي مصلي مبارك على سيدنا محمد الذي هو قطب دائرة وجودي الله لحن معبدي أركد محيط إعادت عظماء فما بدأ أنسى الأسماء عبدك ونبيك ورسولك وصفيك وخليلك الذي أيتبه بالمجد الأبهى والنور الأزهى صلاة توجه اللهم يا مجيد يا مجيد يا مجيد يا باعث يا شهيد Biha vecihi bi ziyâil jelâli bi'aq'i abdika as-zahâk ibn-i harifetetallahhak ibn-i amr-i dâmiretabni ve bifadlillâhumme ve sellim mubârik alâ seyyidina Muhammed min min عُوسِ مَمَالِكِ الْعَظَمَةِ فِي كَافَةِ عَرْضِكَ وَحِلَادِكَ وَعْمِ الذي الَّذِي تَلَاظَمَتْ لِذِ بَاقِ رِيَاعِ الْيَعِقِينَ أَنْوَاجُهُ قَائِدِ جَيْشِ النُّبُوَّةِ الَّذِي تَسَارَعِ بِكَ إِذَيكَ أَفْوَاجُهُ صَلَاةً تُجَمِّلُونِي بها اللهم يا حق يا وكيل يا قميل بالفصاعة والبراعة والبلاغة وحلول اللهم مما وقدة من لساني يفقه مقومي يعقع بك الطفيذ بن حارف الطفيذ بن مالك الطفيذ ابن النعمان طلحت بن عبد الله طليب ابن عمير عمير رضي الله عنهم وبفضل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي كحلت بنور قدسك مقلته فرآ ذاتك جهارا وألقيت من سر السر كمالاتك القيومية في باطنه أسرارنا وفلقت بكلمته المحمدية بحار جمع الجمع ومتعته إن هو بمعرفتك وجمالك وخطابك وخطابك القلب والبصر والسمع فأخرته عن مقامه تأخيرا هاتيا كل أحد فجعلته بحكم أحاديثك بيتر العدد صلاة تقلدني بها اللهم يا متين يا متين يا متين ya Veli'iyu, Ya Hamidu Seyfi'l-heybeti, vel-huvveti, ve-şiddeti, vel-mena'ati Ya'aqqa'bika Asim ibn-i Tâbitin ibn-i Adiyin ibn-i Ukberin ibn-i Ukeyrin ibn ibn ibn عامر ابن الأمية عامر ابن الكير عامر ابن ساط عامر ابن سلامة عامر ابن تهيرة عامر ابن مخلاء عبار ابن السكان عامر ابن بشر عباد ابن قيس عباد ابن الصامت رب الله ابن قيس ابن Kâli bin Abdillahi bin Ta'la bedel Abdillahi bin Cübeyir Abdillahi bin Cahşin Abdillahi bin Muhammedin Abdillahi bin Hinyarin Abdillahi bin Rabi'i Abdillahi bin Zeydin Abdillahi bin Suraqatah Abdillahi bin Selamatah Abdillahi bin Sahlim Abdillahi ibni Suheyli'in Abdillahi ibni Şerikin Abdillahi ibni Tariqin Abdillahi ibni Tamirin Abdillahi ibni Manafun Abdillahi ibni Arfate Abdillahi ibni Amrin Abdillahi ibni Umeyrin Abdillahi ibn Qaysin Abdillahi ibni Kaibin Abdillahi ibn بخرمة عبد الله بن مسعود عبد الله بن مدعون عبد الله بن نعمان عبد الرحمن بن جبير عبد الرحمن بن عوف عبد ربه بن عبيدة بن الأصحاس عبد السبين عامر عابب بن ماعط عبيد بن أوس عبيد بن نهيان عبيد بن زيد عبيد بن أبي عبيدة بن الحارث عتبان بن مالك عتبة بن ربيعة عتبة بن عبد الله عتبة بن غزوان عثمان بن عفان عثمان بن مطون العجلان بن نعمان بن, بن عدي بن رعيا عصمة بن الحسين عصمة بن الأشجع عصمة بن نبيرة عقبة بن وهد المهاجري عكاشة بن محصن علي بن أبي طالب عمار بن ياسر عمارة بن حزم عمارة بن زياد عمارة بن الخطاب عمر ابن عياس، عمر ابن الجموعي، عمر الحارث المهاجري، عمر الحارف الحارث الأنصاري، عمر ابن سراقة، أمرين ابن أبي سرح، أمرين ابن طلق، أمرين ابن قيس أمرين ابن مرجد، أمرين ابن معاذ. عمرني <تصفيق> إبني تعلبتة عمير إبني حرام عمير إبني الحمام عمير إبني عامر عمير إبني عوف عمير إبني وقاس عوف ابن <الحارفي> <بيم> ابن <ساعدة> <ياض> إبني لحارث بين إبني سعيدة يا ضيبي شهير رضي الله تعالى عنه. بفضل الله مسال مسال مبارك على سيدنا محمد الذي هو لواء عزتك الخافق ولسان قمك الناطق خليفةك على خليقتك أمينك على جميع باريتك من عجز كل ناطق أن يصف صفاته وكل حامد أن عن ين عن يؤدي حمده ولا مكارمه. باهباته المحمود في السماء والأرض وخير شافع شفع يشفع للخلق يوم الأرض صلاة تديم علي اللهم بها يا محسن يا مصي يا مصي يا, يا مبدع يا معيد لم سر Rabb-i şirahliye sadriye ve yassirliye amriye ve ahlul okudetem ila ta'lifiye lamm-i şirahleke ve bihabbi abdike qannami benni evmana radiyallahu an ve bifadlillahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin illezi ve cemalü tecelliyatil حات الصفاية الباطن بك في غيابات العز الأكبر الظاهر بنورك في مشارق المجد الأفقر عزيز الخضرة الصمدية وسلطان المملكة الأهدية عبرك من عين في رادك. İdâtike kemâhu a'bduke min hayyzu İhâdatı esdâike ve sıfâtike Tûrü tecelli'i azametike ve ilmike ve ukudetü Tâkı dâireti affike ve hilmike Salâten tünzilullâhumme biha Ya muhiy, Ya muhiy, Ya muhiy ya muni ya hayyi i qalbi al iman bi aqratika thanfa أروى تبني عمر رضي الله عنهما وبفضل اللهم صل وسل وبارك على سيدنا محمد الصادق الامين المعيد النصر والفتح المبين قاطع الكفرة والمشركين ومبيد الفجرة الضغين الذي أنزلت عليه في مركب كتابك المبين ربنا فري علينا صبرا وثبت اقمنا منصرنا على القوم الكافرين صلاة تثر اللهم يا قيوم يا قيوم يا قيوم يا واجد يا ماجد اهي علي الصبر والتمكين بحق عبدك حقا تاد تبن نعمان قطبة بن عامر قيس بن عامر قيس بن محسن قيس بن أخلد رضي الله عنه وبفضل اللهم صل وسلم مبارك على سيدنا محمد الذي هديت به أهل الأرض والسماء وكشفت به عجاب الغشاوة عن عيون أهل العمار واجعلت عزي وجعلت عز عظمتي حاضره قدرتك الهوه حيث لو حين اجعلته مظهرا سرر اسرار حكمتي واظهر مايت ولكن الله اراه صلاة فاحفظ لي بها اللهم يا واحد يا واحد يا واحد يا عهد يا صمد يا قادر بين يديها ومن خلفي وعيمي وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي واحفظني من كل شيء يؤذيني بحق عبدي ك كعب بن جماعر كعب بن زيد كسير بن عمرو رضي الله عنهم بفضل الله صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب السعادة سيدنا وسيدي كل من لك عليه سيادة الذي بدل في طاعتك اهته واتهاده وفاز بالحمد إصطاره وإيراده فهو أمينك المأمون وخازم علمك المخلوم الهدي أنزلت عليه في كمكتابك المسرون إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافرون صلاةً لتبت اللهم بها يا مقتدر يا مقتدر يا مقتدر يا مؤخد مكت... قدمي على الصراب آمين يا الله من الزلل يحقع بك لذتب قيس رضي الله عنه وعن الآل والأصحاب والتابعين لهم وبفضل الله من صل وسلم على سيدنا محمد الشافع في الأمم وثمرة شجرة القدم وخلاصة نتيجة الهجود والعدم أمينك على أسرار ألوهيتك وحفيظك على غيب لا بوثيتك سيدنا وسيد الكونين الذي عرفك بك معارفة تامة ولا كيف ولا أين نبيك المصطفى ورسولك المجتبى وحديبك المرتضى أبي القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلبين حاشم صاحب التاج والنجيب والمغفري والقطيب الذي أنزلت عليه في مهكم كلامك القربي صلى الله عليه وسلم ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم صلاة تنصرون لله منها يا أقبل يا أقبل يا أقبل يا آخر يا ظاهر على أعدائي بحقهم مالك ابن خولا مالك ابن الدخشم مالك ابن ربيعة مالك ابن رفاعة مالك ابن عمي مالك ابن جامعة مالك ابن مسعود Mâlik ibn ibn abdin, ibn -i -i, muhar muhar ibn-i Nümeylete Mübeşşir ibn-i Abdin Mün-Nüviri El-Mecadir ibn-i Ziyâdin Muharrizi Muhammed ibn-i Meslemete Bilac Amrin مسعودي بن خالد مسعودي بن, مسعود بن زيد مسعودي بن ربيعه مسعودي بن سعد مسعودي بن عبد سعد از مولى ابي بن جبل بن بن الصمت معاذ بن ما بذ عباد ما بذ ابن قيس ما تذ ابن عبيد ما تذ ابن نبيد ما تذ ابن عوف ما تذ ابن عشير ما أذ ابن المدير ما مذ ابن الحارث ما مذ ابن عمرين Al-Mudam ibni مليل ashadi Malik ibni ve Bararta, Al-Mundiri ibni Âmir, Al-Mundiri ibni ابن صالح رضي الله Muhammed, Majn Mehçâgi ibni Saliğin, Râzî Allahu'ânhum ve bıfâzî Allahumma salli ve sallim ve ve وسرك الأبهى وحبيبك الأعلى وصفيك الأزكى باسطة أهل القرب وقبلة أهل الحب روح الروح المشاهدة الملكودية ولوح الأسرار القيومية ترجمان الأزل والأبد لسان الغيب الذي لا يحيط به أحد صلاة تعيدني اللهم بها يا باطل يا باطل يا باطل يا والي يا متعالي لتأييد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بعبدك نظر بن الحارث النعمان الأعرج بن مالك النعمان بن سنان النعمان بن عمد النعمان ابن أبي خزمة النعمان ابن عصر النعمان ابن مالك النعمان ابن عمد نوفال بن عبد الله رضي الله عنهم وبفضل الله صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي هو سورة الحقيقة الفردانية وحقيقة الزورة العظيم سورة بحقيق وحقيقة الزورة زينة للأموال الرحمنية حبيب الله المقتص للعناية الربانية أحمد من حمد وحمد عند ربه وأفوث من فاز الفوز الأعظم بمراتب ترح به صلاة تكفيني اللهم يا بر يا بر يا بر يا تواب يا, يا من تقيم جميع الأسواء والأدواء بحق عبدك ها انهني ياري أبي لابني وابرة لعلي معلى إلى أبن رضي الله عنه وبفضل الله هم صلّوا وسلم وبارك على سيدنا محمد ناصر الحق بهادي الخلق لا طريق إلا حتي مسؤول وخير مأمول خاتم الأنبياء والمرسلين وأقرب الخلق إلى رب العالمين عدد ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم الدين صلاة تمن الله منها يا علي يا علي يا علي يا علي يا رط يا عط يا رؤوف يا, يا, يا مالك الملك في وفضلك بحب عبدك وقلبي عبد الله ياس وديعة ابنه عمر وحاب وحب بن سعد وحب بن سرح عضي الله عنهم وبفضل بفضل الله صل و سلم على سيدنا محمد الذي أفضلت على هيكله من الأنبار وفجار التاب منه ينابي على أباري فظهرت به نجوز من الوذائل فجعلته أفضل من تشرف به سائر القبائل فهي البهجة ومقيم الحجة أشرف من مشى على الثرى وأجل, وأجل نبي شرفه الله بين الفرى صلاةً تلزمني اللهم بها يعد الجلال والإكرام يا نُعْسِرُ يا جَامِعُ كَلِمَةَ التَّقْوَى كَمَا أَنْزَلْتَ حَبِيبَكَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم حيث قلت أعلم أنه لا إله إلا الله بحق عبدك ها يزيد بن الأخنس يزيد بن الحارف يزيد بن حرام يزيد بن زفيش يزيد بن السكاني يزيد بن المنذير رضي الله عنهم أبو أيوب الأعبري أبو بكر الصديقي أبو حبة بن ثابت أبو حبة بن مالك أبو حبيب بن يزيد أبو خذيفة أبو حزيفة بن عتبة أبو حسن الأنصاري أبو خارجة أبو هلادي أبو خزيمة، أبو داود أبو سبرة أبو سليط أبو سلمة أبو سفيان أبو شيخ أبو, أبو الظياح أبو طلحة أبو عبيدة بن الجراح أبو عقين أبو قطادة أبو قيس بن معلى أبو كبشة أبو لبابة أبو مخشي أبو مرشد أبو مسعود البأري أبو مليل الأزعري أبو الهيشري Abu Aisarullahu Taala onu mejmaim. الله manfa na bim ve bijahim. Endek, ya Rabb الْمِلَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ الإسلامية ومشكات اللمعة الإيمومية ونخبات الخيرة الرانية القائم على قدم العبودية والحاضر فيك لك بسنوف القيوبية صلاة تنجني اللهم بها من كُلِّ هم وبنية وَتَوَلَّنِي بها يا غني يا غني يا غني يا مغني يا مانع للولاية والعناية والعاية والسلامة بحق أهل بدر يا سيدنا يا سيدنا أبائي من الخزرجي رضي الله عنه يا سيدنا أبائي حية الأوسية رضي الله عنه توسرت بكم تمس فيكم وبفضل الله صل وسلم مبارك على سيدنا محمد الذي هو عائل العناية وباء البداية ودال الدوام وكاف الكفاية هواب البقاية ولام اللطف وكاف وكاف الكمال الشفيق الرفيق حميد الخصال صلاة تكلمني بها الله يا دار يا دار, يا دار يا دار يا نافع يا نور بالسعادة والسيادة والكرامة بعق أهل بدر يا سيدنا أبا حرام. أبا حرام رضي الله عنه يا سيدنا أبا يزيد الأنصارية رضي الله عنه توسلت بكم من فيكم بفضل اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الكوكب النوراني والصراج الرباني المتوقدي من الأزل إلى الأبد غيب الله لا يحيط به أحد وناصح الأمة وكاشف الغمة كرم الأنبياء المرسلين ورسول رب العالمين الذي أنزلت عليه في محكم الذكر العظيم نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم صلاة تتوب الله بها علي يا هادي يا هادي يا بديع يا باقي توبة نصوحا بحق أهل مدر يا سيدنا أبا سفيان رضي الله عنه يا سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه تمسلت بكم والتمست فيكم وبفضل الله يا من لا تراه العيون ولا تخالضه الذنون ولا تصفه الواصفون أنت الباقي إلى زوال أنت الغني إلى مثال أسألك بنور وجهك الذي ملا أركان عرشك وبما وسع كرسيك من عظمتك وجلالك وجمالك وبهائك أن تصلي على في مخلوقاتك وزين عبادي وعبيديك سيدنا محمدٍ فعلى آله وصحبه وأزواجه ودريته وآل بيته عدد خلقك ورضا نفسك وزنتارشك ومدادك كلماتك كل ما ذكرك ذاكرونه وغفل عن وذكره الغافل أدب ما خلقت وما تخلق وما أنت خالقه إلى يوم يبعثون صلاة تسجينني اللهم إها يا وارث يا رشيد يا صبور جنة أعدت للمتقين دعوهم فيها سبحانك الله تعية فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين اللهم يسألك يا رحمن يا رحيم بأسمائك العظام وملائكتك الكرام ورسولك عليهم أفضل الصلاة والسلام أن تلمحني بلمحة أهل بدر ولمحاتهم وتنفحني بنفحاتهم بحقهم عليك يا ربي يا أهل بدر Amet beni bir nüfhet ve وَإِنْ كَانَتْ أَعْمَالِي وَعِرَةً مَّسَارِكِ فَعِمَاكُمْ مِنْ خَاصِدِنَا رَحْقٌ وَسَهْلٌ أَنتُمُ النَّاطِقُ بِعِمَاكُمْ مُخْكَمُ التَّنْزِيلِ أَنتُمُ الْمُحْبَوْنَا بِرَقَائِقِ التَّكْرِيمِ وَالتَّبِجِيلِ أَنتُمُ الْوَسَائِلُ إِلَى الْحَبِيبِ الْآَظَمِ أنتم الوسائل والوسائل للسبيل الأقرم أنتم الصباة العداة أنتم النجوم في الإهتداء أنتم رجوم على الآداء أنتم مصابع وجه الحالك أنتم لكل غريق وهالك أنا عبدكم الذليل الكسيح حليف الجناية والتقسير وبحرمة اسمك العظيم يا الله يا واحد يا أحد يا فرد يا صند يا موجود يا جواد يا باسد يا ودود يا كريم يا وهاب يا ذا الطول يا هنان يا منان يا غنيم يا موم يا فتاه يا رزاق يا رزاق يا عليم يا حليم يا عليم يا حليم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أغني بحلالك أنا حرامك وبفضلك عمن عم سواك بحقه عليك يا ربي يتمسكم بمفيقي وعربته ملتي ليس الهم في صامل ومتصم بمتين حبلك وحبهم اللذي هو السبب الوصول إلى المرام يا أهل بدر وبفضل اسمك الجليل أسألك من النعمة دوامها ومن العصمة تمامها ومن الرحمة لها ومن العافية حصولها ومن العيش أروده ومن العمي أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام أعمه ومن الفاضل أعذبه ومن اللطف أنفعه اللهم كلنا ولا تكن علينا اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بزيادة أهملنا وقرن العافية غلونا وآصالنا بجعل إلى رحمتك مصيرنا بل مآلنا واصب سجال عفيك على ذنوبنا أمنا علينا بإصلاح عيوبنا بجعل التقوى زادتنا وفي مرضاتك كجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا ثبتنا على نهج الاستقامة واعذنا من مجيبات المدهمة في هذه الدنيا ويوم القيامة خفز الله عنا فقل الأوزار وارضقنا عيش الأبرار واكفنا ما أهمنا في هذه الدار وفي تلك الدار وصف شر الأشرار وكيد الفجار واعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا زيد يا غطار يا كريم يا ستار يا عليم يا جبار يا خالق الليل والنهار خلصنا من هم الدنيا وعذاب القبر والنار نبر قلوبنا بمعار واكسنا من جلابي بحكمتك أجرنا منها من الدنيا وعدابنا هينا اللهم لقبول طاعتك وتوهيجنا بتاج قبولك وهيفتك وأصرف عنا خزيك ونقمتك ومتعنا في الجنان برؤيتك يا الله أنت الذي لا تنفعك طاعتنا ولا تضرك معاصيتنا عاملنا بأهليتك ولا تعاملنا بأهليتنا إلهي أنت غني عنا وعن أعمالنا وعن فؤالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين إلهي أنت الرب الغفور الغني الشكور من خط القلم بأمره في العزب أمة مذنبة ورب غفور افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين إن تستفتحوا فقد جاءكم فتح أسر من الله وفتح قريب فمشي المؤمنين صلى الله على سيدنا محمد الصادق الامين وعلى اله وصحبه اجمعين وازواجه وذريته و اهل بيته والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين